اللهم لك ركعت يا رب وبك آمنت يا رب ولك أسلمت يا وخشع لك سمعي يا رب وخشع لك بطري يا رب وخشع لك مخي وعظمي وعظمي فبي وما استقبل به قدمي يا